كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا بمعابد الإفرنج كان آذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصارا كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا ابد الافرنج كان اذاننا قبل الكتائب يفتح الامصار كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحار لم تنسى افريقيا ولا صحراؤها سجدتنا والارض تقذف نارا Aarhus, En dan de kruis. نارا. أرواحنا يا رب فوق كفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا لن تنسى الفرقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذبنا يا أرواحنا يا رب فوق كفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا